لسيرته الذاتية لأحد سلاطين الدولة العثمانية، وهو السلطان محمد جلبي أو محمد الأول ابن السلطان بيزيد يردرم، لو كانوا يسموه الصاعقة أو البرق لكثرته أو لسرعة تحركه. بين جبهات القتال في الجبهة الأناضولية والجبهة الأوروبية. والسلطان محمد جلبي أو محمد الأول هو السلطان الخامس من سلاطين الدولة العثمانية. أولهم عثمان المؤسس، الثاني أرخان، الثالث مراد، الأول الرابع. بيزيد يلدرم والخامس السلطان محمد الجلبي ويأتي من بعده السلطان مراد الثاني السلطان محمد جلبي هو احد عشرة ابناء للسلطان بيزيد يلدرم ولد عام سبعمية واحد وتمانين حجرية وتربى تربية إسلامية جهادية هنلاحظ من خلال سيرته الزيتين قمة في الخلق قمة في في صلاح المعتقد والبعد عن البدع قمة في التخطيط الإداري قمة في الحرص على وحدة الأمة وإقامة العدل قمة في التخطيط الاستراتيجي والعسكري هنلاحظ أن هزر الشاب صغير السن اللي قدر له أنه يكون في ميدان القتال حينما أسر أبوه أعظم سلطان يعتبر كان يعتبر أول شخصية في العالم كانش لها مثيل السلطان بازيد يلدر لا في أوروبا ولا في الأناضول إذا استثنية طبعا بعض حكام الدولة العباسية اللي كانت مقرها في القاهرة بعد اسقاط الخلافة في بغداد او بعض خلفاء الامويين في الاندلس لكن هو كان الشخصية الوحيدة السلطان بيزن يشهد اسر ابيه ويكاد ينفرط عخد الدولة العثماني ولد عام 781 هجرية كان في ميدان القتال تحت راية آه أبيه آه في موقعة أنقرة لكن دم كانتش المعركة الأولى نلاحظ أن تاريخه يقول حضر حوالي 24 معركة وجرح في 40 40 جرحا أصيب حرص على الشهادة في مظانه نتعلم في مدرسة الإسلام أن الشهداء عند ربهم يلزقون في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة تأوي الى قناديل من نور معلقة بعرش الرحمن عارف ان الشهيد يغفر له مع اول دفع من دمه ويؤمن من فتره القبر ويلبس تاج الكرامة اللي يقول تخير من الدنيا فيها ويشفع في اربعين من اهل بيته ويزوج بالحور العيم عارف ان موضع الصوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو ان حرية من اهل الجنة اطلعت على اهل الارض لأضاءت ما بين السماء والارض كان يرنو بصره الى فهذا الشاب كان في معركة انقرة عنده اربع وعشرين سنة كما سنرى اربع وعشرين سنة واربع وعشرين سنة شاهد اسر ابيه ثم موته وقل يعتبر هزيمة عسكرية تلقاها المسلمون في الاناظول مش في البر الاوروبي في البلقان حيث في النصف الاخر المتمم المكمل للدولة العثمانية يعني اليونان تساليا مقدونيا البانيا سلوفينيا كرواتيا البوسنه والهرسك الصرب صربيا رومانيا بلغاريا ارض المجر امتدادا لها دي كانت تشكل جزءا من الكيان الجغرافي الكيان العضوي للدولة الاسلاميه بقيادة علي عثمان انا عاوز اقول ال هذا الكيان الضخم اللي اللي كان حريصا على ان فرع ياخده الشاب ده اللي كان عنده 14 سنة اللي هو محمد جلبي في ارض القتال اي بول 781 هجرية وظل ملازما لابيه حتى اسرى في ارض المعركة وحتى يوم وفاته وبعدين اتخذ اديرنه عاصمة له ويعني تولى مسؤولية الدولة 816 هجرية وعمره 35 سنة وتوفي وعمره 824 سنة توفي عام 824 هجرية بعد ثمان سنوات من تولي مسؤولية الدولة أنا أقف وقف مع السن 24 سنة كان في ميدان القتال وكان ده نظام السلطان بيزيد زي السلطان مراد الأول زي السلطان أرخان زي عثمان إن الأبناء يتربوا في منذ نعومة أصفارهم فيما نسميه نحن بلقشلاك في معسكرات الجهاد، الأولاد منذ الصغر يحصلون العلوم الشرعية والحلوم العسكرية والعلوم الإدارية وبعدين أن يسند إليهم الولايات عشان يدبرون أمورها في أثناء حياة أبيه عشان لما يقدر الموت على أبيه يواصل المسؤولين أقول 24 سنة كان في معركة بورنو نظر حوله وجد مشاكل مت... الدولة مهددة بالانهيار لأنه ده زلزال عنيف معركة الهجمة التتارية زلزال عنيف هز الدولة العثمانية لكن يعني متانة التأسيس كانت الدولة بقياداتها ورجالاتها وشعوبها يعني ثابتة كالطوب الشامخ. لم يزل منها الضربات التتار إلا يعني حوالي ربع مليون كيلومتر مربع انفرت عقدها بعيدا عن الدولة العثمانية. لكن عاوز سأقول لم تسقط الرؤية واصل أبناء بازيد الأول تحمل مسؤولية كل واحد في منطقة من المناطق. كما قلنا أولاد كثر لكن كان أكثر الشباب إدراكا للمسؤولية وكان أكثر ومحنكة ودرية هو كان السلطان محمد جلبي أو محمد الأول تولى المسؤولية في الفترة من 24 سنة لغاية سنة 35 سنة 11 سنة كيف أمضاها أمضاها في مواجهة الأخطار المحدقة عوزي لملم يعني آآ ولايات الدولة ويحقق الوحدة ويستمر في مواصلة المهمة وتحقيق الاهداف الموضوع المرسومة والتي يجب ان يحققها قادة الدولة وشعوبها وعلماءها الدولة العثمانية 11 سنة يواجه التحديات واجه اولا رغبة الامارات في بعض الامارات لكن البر الاوروبي سبحان الله يعني البر البلقان من القليل منهم من حاول أن يخرج على على الدولة رغم أسر القائد الزعيم يلدر لكن العصيان والتمرد حصل في الإمارات التركية أو الإمارات السلاجقة الأتراك اللي هم كانوا حريصين مش عاوزين مش عاوزين واحدة عاوزين بكل واحد مفلوت على كيفه مش عاوز يبقى مسؤول امام يعني مرض في من حب الجاه والرئاسة فالمهم الشاهد كان على السلطان محمد جلبي انه يحقق الوحدة مرة اخرى انه يكسر شوكة المتمردين والخارجين على القانون وكمان بالاضافة الى الاهداف اخرى هنحدث عنها لكن ظل 11 سنة وهو عنده 24 وعشرين سنة لغاية ماوصل 35 وتلاتين سنة أصبح هو الانسان الاول القائد بلا منازع للكيان الدولة العثماني يعني ربنا وفقه طبعا كان عليه ان يواجه ال رغبة بعض الاخوان إخوانه إن هو يعني بعضهم كان ينازعه على السلطة يقول له يا جماعة ما يصح الدولة ممتدة الأفراد ممكن تكون هناك أميرا على ولاية من ولايات البلقان أو ولاية من ولايات شبه جزيرة الأندونسيا ممكن تكون إذا لم يكن لك يعني كان لكن في أيدي خفية كانت حريصة على أن توعز للأولاد أنهم أحق بالسلطة بسلطنة العثمانيين من أخيهم محمد محمد جرمين المهم طبعا نجح بعد ثمان سنوات من اعادة الدولة العثمانية الى وحدتها وتواصلت مهمة محمد جلبي في تحقيق الاهداف طبعا علشان يقود هذه المسيرة ما كانش الامر سهل وخاصة ان الدولة تعرضت لفتنه نقدر نقول. على جانب كبير من الخطورة الباطنية يعني اشعلوا فتنة على جانب كبير من الخطورة داخل البر الاوروبي انا اعرض لها والدروس المستفادة منها مبادئ قريبة من الماسونية والشوعية المعاصرة وهجوم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانكر الجنة والنار والحساب والقيامة قام على هذا الامر احد العلماء البرزين اسمه بدر الدين بادر الدين وكان له رحلة الى مصر في خدمة المماليك والتقى بالسلطان تيمور لينك في سمرقند وكان يناظر العلماء يعني كان له تم تصعيده اعلاميا لان كان فيه دور خبيث فتنة دخل. النشر المبادئ الباطنية ضد داخل الدولة وده عشان كده اصبح صار له اتباع وكان اللي هو بدر الدين وكان في واحد اسمه بيرقليج أو مصطفى واحد يهودي اسمه طرلاق كمال كل دي عبارة عن فرقة التي أثته للمذهب الباطني وبدأ يستخدم القوة المسلحة خروج على ولي الأمر واستحلال الدماء وال والأملاك دا كان ذاك أحد, أحد المشاكل التي واجهها السلطان محمد جلبي بتوفيق من الله عز وجل طبعا وجه القوات للقبض على رؤوس الفتنة تم القبض على رؤوس الفتنة وحقق لهم محكمة عادلة يعني المحكمة وأصدر الحكماء الحكام أو القضاء أحكاما بالقصاص في هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا طبعا يعني لما هنا يعني نقول يعني الدرس على جانب كبير من الأهمية من الكبائر التي تعرض الأمة لغضب الجبار سبحانه وتعالى السباح لأصحاب المذاهب الفكرية الهدامة المناهضة للدين وأصحاب السلوكيات الشاذة. أن تعبر عن نفسها داخل المجتمع المسلم باسم حرية التعبير وباسم الحرية الشخصية لا حرية للإلحاد والكفر في أرض الإسلام الدولة الإسلامية دولة عقادية دينها الإسلام إليه تدعو عليه تربي الأمة عنه تنافح ولا يجوز أن يخدعنا باسم حرية الفكر أنه تسمح للفكرة غير الإسلامية أن تعرض عن نفسها وللسلوك المنحرف أن يعبر عن نفسه الشجوز وغيره لا عشان كده ده الدرف اللي احنا نتعلمه من السلطان محمد جلبي كيف واجه هذه الفتنة واجهها بالشرع بالشرع محاكمة عادلة عشان يقول للناس لأن في كثير من الناس اتبعوا هذا المذهب الفاسد اللي ذكرنا بالماسونية وكما قلنا الشيوعية اهدار الملكية واهدار وال... و... و... و... و... حرمات الأرحم و... وإنكر الجنة والنار والحساب ومنايلي من رسول الإسلام درس عشان بس ايه؟ نتعلمه من السلطان محمد الفاتح لأن الدولة كما قلنا الإسلامية الإسلام من حقه علينا أن ننافع عنه وإنه مسؤولية أولياء الأمور لأنه ما يستطيع الناس ما تبقىش فيه فوضى لا يصلح الناس فوضى لا سارات لهم جساده جهاله مساهده فهذه مسؤولية ولي الأمر الدولة القيادة السياسية ومسؤولية العلماء الذود عن الإسلام وعدم السماح للفكر المهترئ والحاد أن يعبر عن نفسه في في بلاد الإسلام. إذن السلطان محمد الجلبي كان عليه أن يواجه هذه المشكلة الخطيرة داخل الدولة. بالإضافة إلى الآثار التي نجمت عن الغزوة التتري. السلطان محمد الفاتح علشان يواجه الموقف هادا بعض ملوك الفرنج حتى استحقيق التفرغ للمشاكل الأخرى وطبعا أدى مهمته وسنعرض عن الأهداف والغايات التي عاش من أجلها واستمر في تحقيقها لكن في سن وهو في سن 43 سنة يعني هاجمه المرض وتوفه عند 43 سنة يعني بعد 8 سنوات من الانفراد بالسلطة بمعنى انه اصبح هو سلطان الدولة العثمانية بلا معنازع 8 سنوات لكن 11 سنة في موجهة النتائج السلبيات التي ترتبت عن الغزاة التتارية للدولة لشبه جزيرة الاناظور طبعا كانت وصيته عدم اعلان وفاته قبل وصول مراد الأول مراد الثاني ابنه من ميدان القتال مراد الثاني هو والد السلطان محمد الفاتح كان فين؟ كان في البلقان كان يدير أمور الدولة في بر البلقان في أوروبا سبحانه... نص مليون كيلو متر مربع مرابط في السهور لمنع أي تمرد أو خروج على الدولة الإسلامية لإقامة العدل وتطبيق الشريعة ومنع الظلم لتربية الناس على مفهوم الإسلام لتحقيق الخدمات التربو التعليمية وووو يعني يعني وأخفى الأم طبعا الجنوء مع العلم بأن الحركة الجهادية لم تتوقف لحظة واحدة بعد بعد أسر سلطان ااا يزيد بايزيد بلدر يلدر كان تخرج القوات لإخماد التمرد والقضاء على الفتن لم تتوقف فلما مرض السلطان محمد جلبي الجند رفض يخرجه قبل ما يشوفوه احنا عاوزين نطمئن على قائدنا على شوف الحب بين الجند والقيادة بين الامة وبين قائدها وزعيمها حسب ان في ارتباط وثي فيقولون انه قام بعض الافراد بانهم رفعوه وهو ميت وحركوا واحد بيحرك ايده مراء الشباك فاطمأن الجند ان قائدهم بخير فخرى كانوا يخرجون في مهماتهم لغاية ما وصل ابنه بعد 41 يوم وبايعته في اجماع من الامة على بيعته يعني سبحان الله الـ الـ الـ الـ وطبعا بعدها يعني المسائل كانت الدروس مستفادة لهذا ال طبعا لما شوف من صفات السلطان محمد جالبي يقول كان يحب العلماء ويقربهم ويستشيرهم ويأخذ وكان حريصا على النفق في سبيل الله وإخراج الصدقات وكان حريصا بالذات الحرمين الشريفين كان يرسل له المال علشان الإنفاق على فقراء الحرمين الشريفين و. وكان شفوقا بالرعية وكان حليصا وعادلا في أحكامه و و وكان يعني شوف الأخلاق والأدب والقيم كان مصارعا كان مقاتلا كان رجل قمة في العلوم السياسي في التخطيط العسكري والاستراتيجي وكما قلنا يعني يعتبره المؤرخون المؤسس الثاني بعد عثمان للدولة العثمانية لأنه هو حفظ كيانها من الانهيار ال الدرس المستفاد هنا اهمية الرديف يعني احنا فاكرين انه السلطان مراد الاول في موقعة كوزوفو او قوسوة في شبج جزيزة البلقان في البر الاوروبي التي واجه فيها حلف أوروبي من فرنسا وألمانيا وإنجلترا ولوكسنبرج والدول الواط... المنخفضة 130 ألف مقاتل وحقق نصرا عسكريا ما وقف أمامه مصارع ولا وقف مقاتل يعني كان حقق انتصارا هو والجند الإسلام انتصارا حاسما بس مربوط بالضباب الشرعيه إنهم لا يقتلوا طفلا ولا يقتلوا امرأة ولا رجل عجوز ولا يعقرون بهيمة إلا لمأكلة ولا يحرقون شجرة مسمرة ويسيبوا الناس الجال الدين في الصوامع عاوز أقول لكن والحلف الأوروبي هو الذي تحرك لقتال الدولة العثمانية فتصدى له عاوز أقول حقق انتصارا في أرض المعركة ولكن من قدر الله عز وجل هذا الرجل اللي كان بيدعو الله عز وجل أن يغنمه الشهادة في معركة كسوفة او قسوة غنمه الله الشهادة على الجند صربي اغتاله وهو يتفقد الجرح في ميدان القتال وبعد ما ضرب وطعن قال الحمد لله الذي غنمني الشهادة في سبيله انا بقول اهمية الرديف في ارض المعركة كان معه ابنه بيزيد يلدرني كان شاب صغير أيضا 29 سنة سبحان الله يعني يعني شوف ودي لازم وعي لأن الموت يأتي بغتا ولذلك بوع كما قلنا يزيد في أرض المعركة لابنه بيزيد ولم تسقط الراية وتواصلت المسيرة لتحقيق الأهداف العظام التي اختطتها قاده الدولة العثمانية للأمة يعني إذن وده نفس الشيء اللي عمله السلطان بازيد لكنه لم يحدد وليا للعهد فحصل الصراع بين أبنائه بعد وفاته لكن قيض الله محمد جلب ليحسم القضية ويجمع الأم على قلب رجل واحد على قائد وزعيم واحد السلطان بازيد محددش وإيه الأمر لكن السلطان محمد جلبي حدد الأمر بعده لابن مراد الثاني وكان توفيق من الله كبير النموذج ده, ده تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا من الصحابة رضوان الله عليهم وتعلموا من تاريخ التابعين وتابع التابعين يعني سبيل المثال عماد الدين زنك الذي استطاع أن يحرر منطقة الرهة أول قاعدة أقامها الصليبيون بعد الحرب الصليبية الأولى حرب الصليبية الأولى أقام أبناء أوروبا الفرنج أربع قواعد عسكرية لاتينية دينية في القدس طرابلس أنطاكيا رهى على مدخل أعالي الرافدين حررها عماد الدين زنكي سنة 539 هجرية 541 هجرية كان يحاصر حصم حصم جابر على على أرض على ضفاف الفرات وهو يحاصر الحصن اغتيل عماد الدين زنكي في فراشه هو يحاصر مجاهد خرج في ميدان القتال اغتيل ربنا سبحانه وتعالى قيض له ولدين الولد الاول نور الدين محمود وسيف الدين الغازي وكان عماد الدين زنكي يقاتل تحت راية الخلافة العباسية وكان أميرا على الموصل وحلب اسمها مرت الموصل وحلب عنده مفتاح الشام ومفتاح أرض الرافدين فستشهد الرأي لم تسقط على طول انتقل سيف الدين غازي الى الموصل وانتقل نور الدين محمود الى حلب لان تصور ان قد يكون فيه مؤامرة صليبية لمهاجمة الامارة يعني لم تسقط الرايه فرجل اعمال الدين زنكي وامتتص هوت الجهاد فارسان اللي هو نور الدين محمود والسيف الدين غازي ده اهميه الرديف راجل يا ربي ولاده بنزن عبته أصفارهم على على على التواجد على الخروج لنصرة الدين والتحدي والتصدي للعدوانات الحروب الصالبية والعدوان الواقع على الأمة ونصرة الدين وإقامة الدين النموذج مش بس ده النموذج مثلا في الرديف في حيات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح المسلمون واشرابة اليهودية والنصرانية وكان المسلمون كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية يعني مظلمة بأرض مسبعة ليس لها راع ليس لها فيش راحة قيد الله رجل رجلا للموقف موقف اللي هو مين أبا بكر الصديق رضي الله عنه أربا كان رجل الموقف بلا نزاع جيه وجد كان بالسلح في العائلة لما بلغوا خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم نزل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبل جبهته وقال طب تحيا نميتا يا رسول الله يعني وقبل جبهته وخرج ليعلن على الملأ أيها الناس لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيزي الله الشكرين ما كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وترك هو وأصحابه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مسجن في فراشه قبل تجهيزه وانطلق ليلتقي هو والأنصار ثلاثة من المهاجرين أبو بكر وعمر وعبد الرحمن العوف من والأنصار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا إماما يتولى قيادة القافلة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامه شوف رسول أعدى الرديف رجل الموقف بلا منازع شكل الدرس اللي احنا تعلمناه هنا من القادة العثمانيين أنه وخاصة أن القادة الذين يتولون المهام العظام التي تسعى إلى تحقيق إنجازات ضخمة سنعرض لبعض منها نحن في عجالة في في في سنايا محاضرتنا إذن هنا الدرس اللي نتعلمه لازم مش بس على مستوى القادة والزعامات و ولا في في كل المناصب القيادية دايما يبقى فيها عنصر رئيسي وبعدين في قيادات أه أه أه أه تحل محل القيادة ال وفي نفس الوقت البيوت حتى الارض حلما وفي حياته يجب ان يعني, يعني يعين, يعين انسان من من بين الابناء يكون هو المسؤول عن اخوالي اخواني في حاله وفاتي وعن تصريف اموري مهمة جدا هذه ده من الدروس يجب ان لا تترك عشان كده الوصية واجبة انه الانسان لا يحل له تلتة يام تمضي عليه الا وصيته عند رأسه هذا درس يجب ان نتعمل قبل ان نعرض للانجازات التي العظام التي ساهم السلطان محمد جلبي الشاب كما قلنا انه تعلم وترب وتمرس على على ادارة الامارات وادارة الدولة شوف شاب عنده 35 سنة يدير شؤون دولة مساحتها امتدت في الأوروبا خمسمائة ألف كيلو متر مربع في الأناظول يدير دولة التواصل بين القيادة المركزية في أدرنة أو بورصة أو إسطنبول بعد كده مع مع المدن والأقاليم على هذا الأداء اتربوا فين دي مدرسة عظيمة مدرسة الإسلام أوروبا ما كانش يعني لما نيجي ننظر لأوروبا في هذا الجو في هذا الجو أوروبا يعني ما كانش فيه شخصيات تضارع هذه الشخصيات العظيمة مش الشخصيات لا أوروبا تعيش في عصر الظلمات والجهالة والاقطاع والعبودية هنا نلاحظ أن, إن... إن... قادة الأوروب... قادة الدولة العثمانية لم يكن لهم مثيل لا في فرنسا ولا انجلترا ولا المانيا ولا أحد إلا الناس الذين أسلموا لله رب العالمين و... و... وترقوا في الوظائف الكبرى في الدولة في سلك الدولة العثمانية. في قبل أن نعرض للأهداف التي شاركت الشركة الأم في تحقيقها بقيادة محمد جلبي الدرس المهم من الأهداف الكبيرة التي كانت تسعى الدولة العثمانية إلى تحقيقها اللي هي تحقيق وحدة العالم الإسلامي وحدة الأمة فريضة ربنا قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كانت الدولة العثمانية حريصة لتحقيق وحدة العالم الإسلامي وما كانش فيه أقوى دول كان أقوى دولتان الدولة التتارية بقيارة تيمورلينك الدولة التانية اللي هي الدولة العثمانية بقيادة أهل وكان هنالك أيضا الدولة الإسلامية في الأندلس الدولة الأموية في الأندلس دولة خوهج استمرت 800 سنة كم في التقدم العلمي والتقني طبق الشراء وتقيم الحدود هي التي اخرجت اوروبا من عصور الظلمات والجهالة الى عصر التقنية والعلم التجريبي وعلوم الطب والهندسة والجبر اقوى دولة, دولة قوية دولة اسلامية ايضا كان هنالك الدولة العباسية على مقرها مصر وكان مجالها الجغرافي ارض الرافلين العراق الشام كلها سوريا وفلسطين ولبنان والاردن كان ايش دي عبارة كان تعتبر يعني ايالات تتبع مصر جزيرة العرب طرابلس برقة كل ده الكيان السياسي الجغرافي للدولة العباسية التي اصبح مقرها في مصر تحت حكم المماليك الذين وقفوا في وجه تتار في المغول في البداية قبل ان يسلموا وفي وجه الصليبين وكان لهم دوراً بارزاً دي دولة إسلامية قوية أيضاً أصبح وهناك السلاجق الأتراك المسلمون في شبه جزيرة الأنضول وهناك الكيانات السياسية في بلاد ما وراء النهر سيحون وجيحون جنوب الشراء كل دي كيانات إسلامية كان في كيانات غربية لا يوجد كيانات الغرب عبر عن دول أقزام ما لهم كيان سياسي متناحرين متقاتلين يعني شون عصور التخلف عصور الإقطاع ده ده متى ما انتقلت أوروبا من عصور الهمجية والتخلف والإقطاع إلا سنة 857 بعد فتح القسطنطينية ونهاية العصر الوسيط ودخلوا في عصر النهضة وبعد كده العصر الحليس طب عشان كده العثمانيون أدركوا لابد من وحدة الأمة لأن الأمة وحدة وحدة العالم الإسلامي فريضة، فكان الشيء الطبيعي أن الدولة التتارية بقيادة تيمور لينك أن توجه جهودها لهذه الوحدة، ولما تيمور لينك تحرك باتجاه الأناضول وعقد مجلس استشاري حضره القادة والعلماء وبيان الخطة القتال العثمانيين. اعترض القاضى والعلماء قالوا نحن أمة واحدة احنا شعب واحد احنا ترك مسلمين بنتكلم لغة واحدة التركية والعربية والفرسية ويها لغات لغات العلم والبحث العلمي وديننا واحد وقبلتنا واحدة وإلهنا واحد حتى المذهب الفقهي اللي احنا بنتبناه مذهب الإمام ببو حنيفة لا يحل لنا وهو مذهب العثماني لا يحل لنا أن نتقاتل فكذا وأدناء تيمور لينك هو اسم تيمور لينك تيمور العرج قروا العلماء وقالوا لا يجز لنا أن نقاتل ولذلك لكن يبدو هناك أيدي خبيثة كانت حريصة على يعني تدمير وحدة المسلمين وهي أبناء أوروبا تبزع رفنة عرفنا انه لما وقعت معركة انقرة واسرة بيزيد يلدرم تتابعت التهنئة لتيمور لينك بانتصاره على بيزيد يلدرم تهنئة من كل دول اوروبا والبابوية هنلقوه بانتصاره بمين اصلاح المصاحة اصلاح المصحمة هو الفرنجة الذين كانوا حف... فشلوا وعجزوا على التصدي لنشر الإسلام في ربوع الغرب هم لا يريدون إسلامه إن لهم أنه يخلقهم من الظلمات إلى النور يبقى إذن الـ الـ الـ الـ كان خطأا فادحا ارتكبه السلطان تيمورلي هو كان له مكرمة واحدة وفي حركاته من الصين أو أسط آسيا سمرقند وصل القوقاز وكان حريص على نشر الإسلام روسيا وكما قلنا قبل كده أن موسكو كانت دوقية إسلامية الغيث 297 هجرية نشر الإسلام في في في منطقة ما وراء البحر الأسود اللي هي قزاء وغيرها يعني هزول كان له فضل نشر الإسلام في هذه المنطقة لكن الخطأ الذي ارتكبه والذي دفعت الأمة ثمنه نصف قرن من الزمان توقف مشروع نشر الإسلام في في ربوع الغرب والشرق يبقى إذن الـ الـ الـ الـ الهدف الأساسي تحقيق وحدة الأمة والأمة أنا أعتقد الآن يعني تعاني نفس المأزق الأمة مفككة وقد تداع عليها أعداؤها كما تدع الأكلة إلى خصاتها نازع الله المهابة من قلوب عادوه، وقذف الوهن في قلوب أبنائها قال من الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكراية الموت يبقى إذن السلطان, و... السلطان محمد جلبي ربنا وفقه وحقق وحدة الأمة وكان هناك تواصل حسنا مش قديت بس وحدة سياسية وشكلية ومظهرية وحدة وتواصل وتكافل و. و... و... و... و... ونصرة بحيث إذا تعطرت بقعة من الوطن الإسلامي لعدوان تتحرك لكن في قطاع كما قلنا التتار بقيادة تيمور لينك ما انتهوش القضية الشيء الآخر اللي كنت بتصور إنه ممكن يقوم به تيمور لينك بدلا من أن يحارب إخواني الأتراك المسلمين أن يقوم بنجدة إخواني المسلمين في اسبانيا والبرتغال اللي هو شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي الاندلس لانه بدأوا يتعرضوا للضربات اشتدت عليهم الضربات الصليبين لاخراج المسلمين تم مية سنة أجيال متتابعة في الاندلس كانت أيوناع نعم ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو بدل من وجه جهودنا يقاتل الأخ وأخاه ده الرسول السلام قال يلتقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال له هيا عرفنا القاتل فبابل المقتول قال له كان حريص على قاتل أخيه على قاتل صاحبه فإزاي يستحين لتيمور لينك أن يقاتل إخوانا في الإسلام ومش بس ده من الحاجات اللي تذكر أنه حكا سرق خزينة الدولة ومش بس كده ودمروا الأرشيف الرسمي بتاع الدولة. يعني هذا لا يضر به الإسلام. هذا نوع من أعمال الهمجية. هذا نوع من أعمال طب الأرشيف الرسمي بتاع الدولة. ولين إحنا بقول أعمال همجية. ما تعرضت له العراق؟ أين أموال البنوك والشركات؟ دي كانت هجمة. دي كانت هجمة حضارية. هجمة حضارية هذه. التي سُلِبَت فيها أموال الأمة وبترول الأمة ومزقت و... وأصبحت الآن الفتن الأخ يقتل أخاه و... و... و... واشتعت الفتن وت... وهم ف... يريدون تمزِقها وتحقق التمزق دولة في كردستان ودولة الأهل السنة وال... بلاء شديد أنا عاوز أقول التاريخ صورة مقرورة هل دي الحضارة؟ هل دا سيادة القانون؟ هل دا التقدم؟ أنا عاوز أقول يعني اللي حصل في القرن الثامن الهجري حدث في ما يسمى بالقرن الحادي والعشرين عصر المدنية والتقدم الحضار ليه في هنا ما فيش قيم ما فيش مبادئ ما فيش أخلاق زمان كان فيه ضوابط ولا زالت هذه الضوابط موجودة بس لو تأخذ الناس ده وتتربى عليها ان للانسان حرمة مش بس المسلم للانسان حرمة للعرض حرمة للمعتقد حرمة للأوطان حرمة لثروات الشعوب حرمة حقيقة الـ الـ الـ الرسالة دي الصدام في موقع انقرة دي رسالة نوجهها للعالم الاسلامي لا يجوز للعالم الاسلامي انه, أنه يتفكك ويعادي بعضه البعض أو لا يأبه البعض للبعض الآخر أما يعني المسأل المؤمنين في تودهم وما ترحوهم الجسد الواحد إذا اشتاكى له من عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمة يعني لما أخويا يتألم أحس بي زي الواحد لما درس وجعه يحس جسمه كله تعبان فالعالم الإسلامي الآن الأمة الوحدة اللي هي كالبنيان يشد بعضه كالجسد الواحد تحس بألام إخوانها على أرض فلسطين أو تحس بألم إخوانها على أرض الصومال أو ما يجري في في أفغانستان ولم يجري في العراق هل إحساس فعلا الأخ بأنه إن جزء من جسده يتمزق و لا يعني دي يجب هكذا يعلمنا رب العالمين رب العالمين قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا يحل الأمتنا هذه الرسالة الكبيرة التي من أجلها عاش العثمانيون وهي وحدة الأمة وإقامة الدين ونصرة محمد محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق الأمن والأمن لبني الإنسان هذه القضية هي التي وضحوا في سبيلها وجدوا من يقف في وجههم فأزالوا العقبات وواصلوا المسيرة دي مسؤوليتنا نحن وحدة أمتنا فريضة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من أراد بحبوحة الجنة فلازم الجماعة لا تحسدوا لا تبغضوا لا تناجشوا لا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه بحسب مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إذا دي دخل ما أحواجنا أن نتعلم الدرس من إخواننا قادة الدولة العثمانية الا يبقى الهدف واحدة في الأمة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الهدف الثاني اللي هو إبلاغ مضمون الرسالة الخاتمة التي حمل إياها حمل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته إبلاغها إلى الخافقين للقضية الكبرى التي كان منعيش من أجلها أيضا الصليبين العثمانيون وعلماء الأمة لأن ال وذي القضية التي عاشها من أتل الخلافة الأموية والعباسية والمماليك وعاش من الثلاجيقة والأترقي قضيته بإبلاغ الإسلام لأن الرسول عليه السلام ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لقد زويت للأرض ورأيته مشرقة مغربة وإن أمره مات إلى بالغ ما رأيته منه وجال بشر بخلافة على منهج النبوة الـ الـ الـ الـ الـ الهدف الثالث الذي كان يسعى الصلاة عثمان لتحقيقه اللي هو تحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان تحصين الصغور وشحنها بالميرة والعتاد وبناء الحصون والمقاتلة لمواجهة أي عدوان محتمل على الأمة تأمين طريق الحج وطريق الراغبين في شد الرحال إلى بيت المقدس وإلى مزي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حرم الله الآمن في مكة المكرمة دي كانت رسالة أهل عثمان مش بس أهل عثمان كانت سالم الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين وآل والايوب والمماليك والدولة العثمانية دي كانت رسالتهم اللي هو تحقيق الأمن والأمان لكل الناس لكل الإنسان مش بس الإنسان ده الحيوان يأمن على نفسه عزبت امراتهم في رطل حبستها حتى ماتت جوعان فدخلت فيها النار لا هي ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فالنبات له حرمة العرض له حرمة فده كان هدف من الأهداف التي تسعى الدولة العثمانية لتحقيقها الهدف الآخر اللي هي تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والكساء والعلاج العلاج كانت ايه بناء غذاء وكساء وتعليم وتربية مستشفيات متكاملة يدخل المريض يجد التشخيص ويجد الدواء كله ده مجانا وصيدل على مستوى عالي وأطباء على مستوى عالي إذا كان المريض بصير لا يرى من يقوده على حساب الدولة واحد ما بيتحركش من فراشه من يحمله لقضاء حاجته من يقرأ له من يعاونه في يعطي له العلاج يعني تأمين احتياجات المواطنين وطبعا التربية والتعليم ده انشاء المدارس المساجد واستخدام العلماء تشجيع البحث العلمي من كل اقدار الارض كان يستخدم العثمانيون العلماء ومنهم مجموعة لما فتح سلمي من الاول مصر اخذ المتخصصين اللي بيقولوا عليها انه رحلهم الى اسطنبول ده عشان ينتفع بخبرة المصريين الناس الذين الشعب المسلمون في مصر انتفع بهم في بناء الدولة العثمانية وم... يعني إذن مش كمان عملية ترحيل جمال كان الاستفادة في تحقيق ال... ال... ال... ال... ال... الشيء الآخر الل... ال... ال... ال... كان حريصا على تحقيق التكامل بين العثمانيين وأرجاء الدولة العثمانية تكامل تفادل تجاري وكانت الضغير بالاضافة الى التنمية الاقتصادية في مجال الزراعة في مجال التجارة في مجال الصناعة يعني مد شبكات الطرق لتيسير التواصل بين ارجاء العالم الاسلامي الخانات الفنادق عشان ينزل فيها المسافر المسافرون القلاع علي حراسة لحماية التجار في مسيرتهم لأن الطريق لا يؤمن الأبار عشان المياه تحقيق الله تأمين الطرق والمياه الصالحة للشرب والناس شركاء في سلاس في الكلأ والماء والنار التأمين. أمة تتعامل بالذهب والفض ما يعرفوش العمل الورقية الدينار والدرهم الأمة تتبادل السلع مع بعضها تكامل ما سمعنا اقرأوا التاريخ كل ده ما كانش له وجود في الغرب ده انا بتكلم عن كيان اسلامي استمره حوالي اربعتاشر تلتاشر قرن من الزمان لم يكن له نمو بديل ولم يكن له شبيه في بلاد الغرب او غيرها يعني علشان نعرف احنا يوم كنا خير امة كان يعني للأقوال فعل كان للحق مكانه كان كان للأقوال فعل فاسألت ترجمان أمتنا دي ما كانتش يعني في المؤخرة أو أمة لا قيمة لها دي كانت هي تاج البشرية تاج على رؤوس البشرية على 13 قرن من الزمان ما كانش في حدث غرب ولا شرق كان في أمة إسلامية وفي عالم إسلامي عشان ندرك مسؤوليتنا نحن نحن مسؤولون عن إعادة الامة الى سالف عهدها واذا لن يتحقق الا بالاختداء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واخضاع الحياة لمنهاج الله وكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى اذا الدولة العثمانية كانت لها اهداف ساهم القادة والزعماء والشعوب لأن الأمجاد التي تحققت دي من الصناعة القادة والزعماء دي عن أمة علماؤها ونساءها وأطفالها ورجالها وجنودها كلها سهموا سهّمّة فعليّة يعني ما كانش جهد فردي فال الدولة كمان في حرص على بناء نظام إداري نظام إداري قيادة في في في في في بورصة أو أدرنة أو إسطنبول تتواصل مع الأجهزة الإدارية في كل أرجاء الدولة كما قلنا مليون كينوم البر الأراضولي والبر الأوروبي بالإضافة إلى بقية أرجاء العالم الإسلامي في هناك ضوابط تضبط حركة الأمة في تعاملاتها في تجارتها في انتقالاتها في معاهداتها إيه الإيه الإيه؟ إن وفوق لازم أن أمها إله وها واحد ودينها واحد ومصدر الشريعة الكتاب والسنة تنزعط في شيء فردوه إلى الله والرسول حق الأمة في الشورا حق الأمة في المراقبة والمحاسبة والنقد الحدود للإنسان حرمة للدين حرمة أنا عاوز أقول في ضوابط ضوابط الشرعية المعابد لا تعامل بالربا لا إنتاج للسلعة حرمها الله عز وجل الناس الانسان مكفول له الطعام والشراب والتعليم لغاية ما يبقى رجل وينخرط في دولاب العمل في اجهزة الدولة الادارية السياسية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والاعلامية ما فيش حاجة اسمها بطالة العاطل اجروا التاريخ هو ده المخرج للبشرية عشان كده هوفمان مراد هوفمان اللي هو كان سفير المانيا في المغرب كتب كتاب اسمه الاسلام كبديل قال ان الاسلام هو يعني القرن الحادي والعشرون هو قرن الاسلام وقال اوروبا تحمل في رحمها الاسلام رغم الحرب الضارية على الاسلام واهل باسم الاهل نعم ده كلام ده هوفمن ولبولت فايس وجارودي وفي في كتاباته بس رفض وضع روشيتا للعلاج اللي هي الالتزام بالعلاج الاسلامي والان الغرض واضح الان وهو سيضطر الغرب الطرارا إلى ألج إلى النظام الاقتصادي الإسلامي وإلا لم يقبل الإسلام لكن سيضطر اضطرارا وإلا الانهيار محقق من قدر فربنا قال الله عز وربنا قال تقو الله ذر ما بقي من الربه إن كنت فلم تفعل فاذن بحرب من الله ورسول وبإذن من أجل هذا التواصل كان مستمرا وكانت المسيرة مستمرة التي يقودها أهل عثمان في تحقيق الإنجازات الضخمة التي يبغونها بناء المدن القرى التربية والتعليم وكان ينطلق من قاعدة من العلوم الشرعية قاعدة من العلوم الشرعية بعدين العلوم العسكرية والعلوم التكملية هندسة طب هذا كان عندهم قمة في التخصصات أبحاث العلمة طبعا من الوقت اللي أسمح أن نعرض لأسماء العلماء في كارثة التخصصات الكيمياء والطب وغيرها. شيء الشيء المهم جدا الذي نختم به ونحن نقترب من نهاية الموعد اللي هو تحرير بلاغ دعوة الإسلام وتحرير الوطن شبه جزيرة الأناضول من الاحتلال الروم البيزنطي اللي مضى عليه عشر قرون. رسولة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رفعوا الاحتلال البيزنطي من بلاد الشام وطردوه المسلمون على أرض مصر وشمال الأفريق وباقي أن يرحل فكانت استراتيجية الدارة عثمانية رفع اللي هو تحرير شبه جزيرة الأنظر من الاحتلال البيزنطي ومواجهة العدوان الأوروبي المتواصل الغير مبرر حقد غير مبرر وعدوانات غير مبررة الا الا الشيء الذي يجب أن, أن ننتبه إليه ونخطو به حديثنا أن الدنيا لم يكن لها مكان في قلوب قادة وزعماء الأمة الأمة تعلمون وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما سيهم الزرعة الآخرة وابتغي فيما تكى الله الدرع الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن ما كانتش هدفهم وغايتهم الدنيا الدنيا كسوق قام ثم انفضر فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه وخي مساومات وانعام الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسنى قل أن نبيكم بخير من داف ونبيكم خير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات من تجري من تحت الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير العباد دنيا حب الدنيا راس كل خطيئة ما كانش في ذهنهم ما كانش من أجل الدنيا يقتلون ويرتكبون الجرائم ويسرقون ويرتكبون كل الجرائم لا ما كان ناس عندهم زهده كان هم الواحد منهم انه هو ربنا يغنم الشهادة وهو يؤدي عملا في سبيل الله ايها المشاهد الكريم بقي كلمة نذكر بالدعاء للدكتور ياسر نصر ان يعجل الله الشفاء ويعيده الى مرديه وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته